وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ رَبِّكَ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۖ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَنَا 117. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 118. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 129. وكان ذلك في الكتاب مستورا 120. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا لْيَسْأَلِ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ تَوْقِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ 124. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 125. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا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 وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّئِن يَفْعَنَّكُمْ الْفِرَارُ إِن ثَرَرْتُم مِّنَ الموت أو القتل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 وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 119. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 110. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا 111. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 114. وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 115. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا وَكَانَ تطعوها عَلَى وكان الله على كل شيء قديرا يا ُ أَزواجكَ إكُن تَُّةُ رِدنَ الحيةَ الدُّنيا وَزينتَهاَا فَتَعَين فتَعَلَنَ أُمَتِعكُ وَسَدحكُ سَراحًا جَملَ وَإِن كُ تَُّتُ رِدلَ اللهَّه وَرَرسُولهُ وَدارَ الآخَِةَ فَإِن الله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنث منكن لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّ كَحَدٍّ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُنَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ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 وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكَي لَّكَي لَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لَّكَي لَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 وكفى بالله حسيبا مَا كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله النبيين. وَكَانَ النبيين بِكُلِّ الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.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 وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا اذا لكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها كَلَّاتِ اللَّاتِ اتَيْتِ أُجُورَهُنَّ اللَّاتِ اتَيْتِ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وبنات عماتك.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 تُرْجِم مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَجَنَّاءَ تَقَرُّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنُ 124. ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما 125. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجه وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِ نَّمِ ٱلزَّوَٰجُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا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 121. ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم 122. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 نَبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يعرفن فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 124. أينما ثقفوا أقذوا وقتلوا تقتيلا 125. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبذيلا 126. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله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 يَوْومَتُ قََّ بوجُوهم ف النَّب يَوْمَُ قََّ بوجُوهم ف النَّار يَقُونَ يَلَتَنَا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 إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا